بسم الله الرحمن الرحيم سبحانا الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنرياه من ياتنا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 وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدوا في الارض مرتين ولا تعملوا عملا كبيرا فاذا جاء وعدنا لهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد داعسنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فجثوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم ارددنا لكم الكره عليهم وامددناكم باموال وبنين وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسكُمْ وَإِنْ سَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُنَا آخِرَةٌ يَسُوءُ وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلْيَتَبَرَّمُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنَّهُ التَّمُودُنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا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 تَبَيَّنَ تَغُوفَضًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنْسَانٍ زَمَّاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا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 ولا تنذر واذرة اذرا اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا واذا اعدنا ان نهلك قريه تمرنا مطرح فيها ففسقوا فيها فحق عليها القور فدمرناها تدميرا وَكَمَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا مَن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لَهُ فِيهَا هَٰؤُلَاءِ مَن نُّريـدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ ما يصليها ما المؤمن مدحورا ومن نرى دلاخره وسعا لها سعيا وهو مؤمن فاولاي رايك كان سعيهم مشكورا كلن امد ها اولاء وها اولاء من عطاء ومن كان عطاؤه ربك محظورا انذر كيف فضللنا بعضهم على بعض ولنا اخره اكبر درجات واكبر تفضيلا لا تجعل مع الله الهاناخر لا تجعل مع الله فتقعد مذموما وقضى ربك ألا تعبدوا மஜமோல மசூல ஒல்லுவைனி مَا يَبْنَونَ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْضُب لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن كُنتُمْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وان ما ترضى عنهم اغتغرا رحمه من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تذسطها كل البسط فيتقعد ملومًا محصورًا ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا نصيرا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 ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا وليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان من نصورا ولا تقربوا ما لم يأت بم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ الوهن وأشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا وأوفوا كي لا إذا كلتم وزنوا بالقفقاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولائك كل اولائك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عين دربك مكروها ذالِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَل مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا أَفَسَاطَكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد سرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه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 كيف ضربوك لم تنفذوا فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا ايذا كننا عظاما ورفاتا لنا مبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجاره او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم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 قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ اذْهَبْ فَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ مَجْزَاؤُكُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ مَجْزَاؤُكُمْ جَزَاءٌ مَّفْزُورًا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخينك ورجلك وشاركهم في الأموال ولو نادي وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يسجي لكم الحلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تبعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا افا من تمن ان يخسف بكم جانبا البر او يرسل عليكم حاصبا او يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا اما من تمن ان يعيدكم فيه تاره اخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا بيتا ولقد كرنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر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 ومن كان في هذه اعما فهو في الاخره اعما فهو في الاخره اعما واضل سبيل وانكادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفترى علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا ولولا ان اثبتناك لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وان كادوا ليستخزونك من الارض ليخرجوك منها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 وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا وَقُرْآنَ بِأَذْهِلِّي مُذْخَنًا صِدْقًا وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجًا صِدْقًا وَاجْعَل لِّي وَجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا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 جانبه واذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا ويسالونك عن الروح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 قُل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القران لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا للناس فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَقَالُوا لَنُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تُفَجِّرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ لَنَا نَهْرًا خِلَالَهَا تَفْجِيرًا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله وملائكته قليلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه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 قُل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنا نزلنا عليهم من السماء ملك الرسول قل كف بالله شهيدا بيني وبينكم انه كان بعباده خبيرا ضئيرا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 ذانك جزاؤهم لانهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا ايذا كنا عظاما ورفاتا لنا لمبعوثون خلقا جديدا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 قُل لَو انْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي لَإِذًا لَّمَسَكْتُمْ خَشْيَةَ لِنَفَاقٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمُ ادْرَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَا أَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أُنْزِلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَفْتُورًا اراد ان يستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض فاذا جاء وعد الاخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وقرانا فرقناه لتقراه على الناس علا مك ونزلناه تنزيلا قل امنوا به او لا تؤمنوا ان الذي يقتل علما من قبل ان الذين يؤتون العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون لله القان سجدة ويقولون سبحان ربنا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفوعلا وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا أَيُّ مَأْوَى تَدْعُونَ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا